مَا لِيَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ افْرِ لِ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ ببعيد